أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي. أسرى بعبدي ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آخر إنه هو السميع البصير وآتنا موسى الكتاب عنه هذا وجعله لبني إسرائيل أن لا تنخز. ذريت من حملنا معا إنه كان عبدا شكورا بسم الله الرحمن من جد الحرامي المسجد الأقصى أوه. أوه. أوه. أوه. أكبر. أكبر من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا قوله ve itt <Sülüyor> <Sülüyor> What? Oh and see. gesù مسجدك ما دصلوا أول مرة وليتبرون أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها Baizacan وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة ولي وَإِنْ أَسَّرْتُمْ فَلَا فَإِذَا ذَٰلِكَ وليزن فل المس اذا كما زن آمَنَ كُنْ فِي السِّكْرِ وَإِنَّهُمْ تُمُدَنَا وَجَنَّ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين Now. Jalan فقط الله وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة وَجَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ Jalna. وكل إنسان İzlediğiniz <gülüyor> I'm وَمَنْ ظَلَمَ فَإِنَّمَا يَظْلِمُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَلَا فَمَا كُنَّا مُعْذِبِينَ حَتَّى نَبَعَ سَرَسُولَهُ وَإِذَا وَكَمْ أَغْلَتْنَا مِنَ الْكُفْرِ مِنَ الْبَغْيِ وَكَمْ فَاعِلُونَ بِكَلِمِ عباده صبيرا بصيرا من كان and और إِمْتَأَيْتَ ظُنُونًا إِنْ تَكُنْ كِبْرَاءَ لهما جناح الذل من الرحمة Bye. نَاؤُ إلى لَ ولا إِلَاؤُ كل تَفَسُّفُهَا كُلَّ لَمْسٍ ولا تنقل الزلو خط أن كبير صدق الله.